كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون انظر إذا أراد الله تعالى أن يهدي عبدا أتى به من غيابة الكفر ومن ظلمات الجهالة. فإذا به يتحول إلى النور وإلى الرفعة وإلى الطهر والعفاف هذا لأن الله تعالى نظر إليه نظر إليه فإذا أراد الله تعالى بعبد خيرا لم يكله إلى نفسه نظر إليه بعين رحمته وأخذ بيده من الضلالة إلى الحق ومن الظهومات إلى النور ومن الشر إلى الخير ومن الكفر إلى الإيمان ومن الفجور إلى الدر. هؤلاء هم سحرة فرعون الذين أصبحوا كافرين وأمسوا مؤمنين انظر لما أتى فرعون وملأه بسحرته وحشدوا حشودهم وجيشوا جيوشهم وتجمعوا في المكان المعلوم على مرأى ومسمع من الناس أجمع وموسى ليس معه إلا النصير سبحانه عز وجل وما أيده به من آيات بينات وأتى فرعون فرحا ظنا أنه سيحوز الجولة وأنه سيهزم موسى وحزبة في أول لحظة وإذا بالآيات توضع في أماكنها وإذا بالحق وإذا بالحق يثبت بإذن المولى تبارك وتعالى الحق قال السحرة أول ما أتوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين فقالوا يا موسى ألقي وقال موسى عليه السلام ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا سحروا أعين الناس وصرهبوهم. وجاءوا بسحر عظيم في بعض الوايات أن سحرة فرعون كانوا سبعين ألفا تخيل سبعون ألف ساحر وموسى ليس معه إلا الله ومن عليه إن كان الله معه وإذا بهؤلاء السحرة جميعا يلقون ما معهم من سحر فإذا بهم يسحرون الناس ويسترهبوهم ويتملكون ما شاعرهم يقول الحق تبارك وتعالى مثبتا لموسى كما قال له قبل ذلك كلا إني معكما أسمع وأرى لما خشى موسى من أن يفرط عليه فرعون وملأه وهنا أيضا قال تعالى فأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون انظر سبعون ألف وعصى موسى تتحول إلى ثعبان يلقف هذه جميع هذه الحبال فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ثم بعد ذلك لما كانت قلوبهم فيها النبض بالخير فيها النبض بالخير وطلبوا الحق من الحق وما زاغوا بأهوائهم فألقي السحرة ساجدين سبحان الله منذ لحظات كانوا يقولون لفرعون أإن لنا لأجر أن كنا نحن الغالبين والآن لما رأوا الحق والبينات فألقي الصحر والساجدين قالوا آمنا برب العالمين بعدما كانوا يسبحون بحمد فرعون آمنا برب العالمين رب موسى وهارون سبحان الله قطرات من بحر جودك تملأ الدنيا ريا ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا ها هم أصبحوا كافرين وأمسوا مؤمنين وإذا بهم قد تحولوا وإذا بفرعون يهددهم ويتوعدهم بأشد الوعيد قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدين لتخرجوا منها آله وفي آية إنه كبيركم الذي علمكم السحر فسوف تعلمون قال إن هذا لمكر ما كرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم ورجلكم من خلاف ثم لو صلبنكم أجمعين قالوا إن إلى ربنا منقلبون خلاص انتهى الأمر أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كانوا موتا كانوا أمواتا أحياه الله تعالى بالإيمان فماذا يفعل معه فرعون وملأه لا شيء على إطلاق قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وفي آية لا ضيف فاقض ما أنت قاضت إنما تقضي هذه الحياة الدنيا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا تكلموا بالحق وأعلنوا لفرعون حقيقته، وأنه إنما يبغض موسى لأن الحق معه ولأن الحجة معه هو يعلم من رب العالمين ومع ذلك يسأل وما رب العالمين قد أخبروا بالحقائق وجعلوا من أنفسهم مرآة لفرعون يرى فيها حقيقته وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءت ما تنقم منا لأنك قلت وزعمت أن هذا مكر مكرناه في المدينة إنما أنت تنقم منا لأنك تعلم أن الله حق وأن موسى حق وأننا آمنا بيات الله وتركناك وتركنا كبرياءك وسلطانك وعرشك وملكوتك الذي قد تسلطت به على رقاب الخلق بهذا السحر الذي جبرتنا عليه وأكرهتنا عليه وما تنقل منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ثم لاجوا الله لأنهم ما كان ما كانوا فيه من خير فمن الله، وما كان فيه من عون فمن الله، وما كان فيه من ثبات فمن الله. فقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. الذي حول قلوبهم من الكفر إلى الإسلام في لحظات في عاشية هو الله، والذي بيده أن يحميهم من فرعون هو الله، والذي ثبتهم على الحق هو الله. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، فهذا هو الثبات على الحق. فالمؤمن لا تهزه البلاءات ولا المحن ولا تعصف به عواصف الكفر والشرك والبذاء والضلالات، نما هو صاحب منهج ثابت لا يحيد عنه، لا يحيد عنه ولا تخلف عن الطريق إلا أن يشاء الله أمرا ونصلا تعالى العافية. ربي عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الإيمان واليقين والثبات على الحق أقول قولي هذا وأستغفر ربي عز وجل لي ولكن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوف يزيدون عن